أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين ولا تطيع الكافرين والمنافقين ولا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, خبيرا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِلَى وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِلَى وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبِهِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهَ إِذَا مِنْهُنَّ أُمْمَهَاتِكُمْ وما جعل أزواجكم الله تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم الله تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم الله تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهم أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهم أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهم أمهاتكم تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءهم أبناءهم وَمَا جَعَلَ ادْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ بِيَفْوَاهِكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله لآبائهم ودعوهم لآبائهم هو عند الله ودعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فإن لم تعلموا آباءهم فواخاؤكم في الدين ومواليكم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 فإن لم تعلموا آبائهم فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين وموائكم وليس عليكم جناح في ما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم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 وليس عليكم جناح في ما أخبأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم أن النبي ولا بالمؤمنين من أنفسهم أن النبي ولا بالمؤمنين من أنفسهم ان النبي اولى بالمؤمنين من أنفسهم ان النبي اولى بالمؤمنين من أنفسهم اولى بالمؤمنين من انفسهم ان النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم من انفسهم مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِي أَلْقُمْ مَعْرُوفاً إلَّا أن تَفْعَلُوا إلَى أُولِي أَلْقُمْ وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَاءَ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُ إلَى أُولِي أَلْقُمْ مَعْرُوفاً وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَاءَ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أُولَاءَ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِي أَكْوَمُ مَعْرُوفَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِي أَكْوَمُ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض أولى ببعضٍ في كتاب الله من المؤمنين والمعارين إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفاً وأولٌ أرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجدين إلا, إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ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 وموسى وعيسى بن مريم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وإذا خذنا من النبيين ميفاقهم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّ ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا واخذنا منهم ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا اليما عذابا اليما عذابا اليما واعد للكافرين عذابا اليما وأعد للكيفرين عذابا أليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْبَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا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 جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمه الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إذ جاءتكم جنود فأوصلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إذ جنود فأوصلنا عليهم ريح وجنود لم تروها أذكروا نعمة الله عليكم إِذ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 فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها اذكروا نعمة الله عليكم اذ جئنكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ريحا وجنودا لم ترونها اذكروا نعمه الله عليكم إذ جئتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنوده عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا, بصيرا وكان الله بما يعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ, جاءوكم إذ, جاءوكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جئوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جئوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ومن أسفل منكم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 وإذ ذقت الأبرصار وبلغت القلوب الحناجر وتظن بالله الظنون وإذ ذقت الأبرصار وبلغت القلوب الحناجر وتظن بالله الظنون وإذ ذقت الأبرصار وبلغت القلوب الحناجر وتظن تظنون بالله ظنون وتظنون بالله ظنون وإزهوت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنون هنالك بتو لي المؤمنون وزلزلزلزالا شديدا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 منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم farjiu واذا قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم farjiu لا مقام لكم farjiu قال الطائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي ايقولون ان نبي اتنا عورته وما هي بعوره ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن نبي اتنا وما هي بعوره وما هي بعوره يقولون إن نبي ترى وما هي بعوره قولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ويستاغم فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ويستاغم فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها كم سئلوا الفتنة لأتوها لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا وما تلبثوا بها إلا يسيرًا ثم سئل الفتن لا آتواها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولو دخلت عليهم من أقطيرها ثم سئل الفتن لا آتواها وما تلبثوا بها إلا يسيرا وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولو دخلت عليهم من قطارها ثم سئل الفتنة لأتوها, لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولو دخلت عليهم من قطارها ثم سئل الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتن تلأتها وما تلبثوا بها إلا يسيرا وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولو دخلت عليهم من القطارها ثم سئل الفتن لا آتواها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدباب لا يولون الأدباب لا يولون الأدباب ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدباب ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدباب وكان عهد الله مسؤولا وكان عهد الله مسؤولا ولا ينفعكم الفرار إن فررتون من الموت أو القتل. قل لي إن فعلتم الفرار إن فرتموا من الموت أو القتل. قل لي إن فعلتم الفرار إن فرتموا من الموت أو القتل. وإلا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أن أو أراد بكم رحمة رحمة قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أن أو أراد بكم رحمة قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وراد بكم رحمة قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإحوانهم هلم إلينا, إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا ولا يأتون الباس إلا قليلا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 فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَجُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت كالذي يخشى عليه من الموت فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت كالذي يغشي عليه من الموت فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشي عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير سلقوكم بألسنة حداد أشححة على الخيط أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإي أت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراض في يودوا لو أنهم بادون في الأعراب وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب وإن ياتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب وإن ياتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الاعراض يود لو انهم بادون في الاعراض واياتي الأحزاب يود لو انهم بادون في الاعراض يود لو انهم بادون في الاعراض في الاعراض يسألون عن أنباءكم عن أنباءكم أنباءكم يسألون عن أنباءكم عن أنباءكم أنباءكم عن أنباءكم انباءكم يسائلون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا, ما قاتلوا إلا قليلا ما قاتلوا الا قليلا ما قاتلوا الا قليلا ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ما قاتلو إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم لا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله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 <intent> <سؤال> ولمّا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله, <اهل> الله ورسوله ولمّا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولمّا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَمَا tidak berkata oleh mereka hanya dengan iman وَمَا selamat Dan tidak berkata ومزيدهم إلا إيمان وتسليم إيمان وتسليم وما زيدهم إلا إيمان وتسليم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليهم فمنهم, فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاءوا يتوب عليهم إن شاءوا يتوب عليهم إن شاءوا يتوب عليهم ان شاء او يتوب عليهم ان يتوب عليهم عليهم ان شاء او يتوب عليهم ان شاء او يتوب عليهم إنشاء أهويت بع ليهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إنشاء أهويت بع ليهم إنشاء أهويت بع ليهم إنشاء أهويت بع ليهم ان شاء الله يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وَكَثَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَثَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مُصَيَّاصِهِمْ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مُصَيَّاصِهِمْ مِن أهل الكتاب من صياصيهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب الرعب وقذف في قلوبهم الرعب الرعب وقذف في قلوبهم الرعب الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فرقة وتأسرون فرقة وتأسرون فرقة وأورفكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأفضل لم تضواها لم تضواها لم تضواها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تقصواها لم تقصواها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تقصواها أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تطؤوها لم تطؤها لم تطؤها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تطؤها لم تطوها وكان الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قدير. يا أيها النبي أقل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين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 إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا يا أيها النبي أقل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين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 يا أيها النبي أقول لأزواجك إن كنت لتردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إن كنت لتردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتّكنا وأسرّكنا سراحاً جميلاً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 وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعده المحسنات منكم أجرا عظيما وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة والدار الآخرة فإن إن الله أعده المحسنات من كن عظيما، وإن كنتم تردن الله ورسوله ودار الآخرة، فإن الله أعده المحسنات، فإن الله أعده المحسنات من كن عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة نضاعف لها العذاب ضعفين يضاعف لها العذاب ضعفين من ياتي منكم بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين نضاعف لها العذاب ضعفين يضاعف لها العذاب ضعفين من يات منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين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 وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين نوتها أجرها مرتين نوتها اجرها مرتين ومن يقلت من كن لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتيها اجرها مرتين يؤتيها اجرها مرتين وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُتِمَّ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ يا نساء النبي لستنك أحد من النساء من النساء يا نساء النبي لستنك أحد من النساء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 وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى أَلُولَا أَلُولَا أَلُولَا أَلُولَا الْأُولَى الأولى، الأولى، الأولى، ولا تبرّج متبرّج الجاهلية الأولى، وأقِنَ الصلاة، وآتينا الزكاة، وأطيعن الله ورسوله، وأقِنَ الصلاة، وآتينا الزكاة، وأطيعن الله ورسوله. وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرُكُمُ تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا <سؤال> واذكر ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة واذكر نما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة من ايات الله والحكمة واذكر نما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة من آيات الله والحكمة واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والحكمة من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا خبيرا إن الله كان لطيفا خبيرا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 والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين, والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم اعد الله لهم موفرة واجرا عظيما والحافظين فروجهه والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيراً والذكريات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيماً والذاكرين الله كثيراً والذكريات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيماً إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين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 إن المسلمين والمسلمات والمُؤمنين والمُؤمنات والقانِتين والقانِتات والصادِقين والصادِقات والصَّابِرين والصَّابِرات والخاشِعين والخاشِعين والخاشِعات والمتصدِّقين والصائمين والصائمات والحافظين. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكلين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم موفرته وأجر عظيما والحافظين فروجهم والحافظات والذاكلين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 وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم أيكون لهم الخيارة من أمرهم وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أيكون لهم الخيارة من أمرهم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 أمرهم من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فقد ضل ظلا مبينا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقولن الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه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 وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وإذ للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه أن تخشيه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتفي الله وتخفي في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشيه وإذ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 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَضَرَ زَوَجَكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَاهِمْ إِذَا إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَى لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَاهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى.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 لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا, إذا قضوا منهن وطرا فلما قضي زيد منها وتر زوجناكها لكي لا يكون عن المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وتراء أدعيائهم إذا قضوا منهن وتراء لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قطوا منهن وطرا وكان أمر الله مفهولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا بِكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ بِالرِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما النبيين وخاتما للنبين ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتما للنبين أن نبيين وفاتما نبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وفاتما نبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد نبأ أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وَقَاتِمَ النَّبِيِّ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن ذَالِكٍ وَلَا كِرْهُ وَسُلَلَ اللَّهِ وَلَا كِرْهُ وَسُلَلَ اللَّهِ وَقَاتِمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا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 يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً, ذكراً, كثيراً ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرًا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وهصيلا وسبحوه بكرة وهصيلاً واصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا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 وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لهم أَجْرًا كَرِيمًا وَأَعَدَّ لهم أَجْرًا كَرِيمًا وأعدلهم أجرًا كريمًا وأعدلهم أجرًا كريمًا وأعدلهم أجرًا كريمًا يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ هِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا ايها النبي ان أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرة وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرة وبشري المؤمنين بأن لهم من الله فضل كبيرا وبشري المؤمنين بأن لهم من الله فضل كبيرا وبشّر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً كبيراً وبشّر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً ولا تطيع الكافرين والمنافقين ولا تطيع الكافرين والمنافقين ولا تضغى الكافرين والمنافقين ودع أذاهم أذيهم ودعاهم اذائهم ودعيهم ودع اذيهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مَتَاعًا مِّنْكُم طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ فَمَالَكُم عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فما لكم عليهم من عده تعتدونها اذا مكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهم من عده تعتدونها إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثمَّ طَلَقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ثُمَّ طَلَقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تُمَسُّهُنَّ فَمَا لَكُم فما لكم عليهم من عدة تعتدونها يا أيها الذين آمنوا إذا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثم وَمَتِّعُوهُنَّ لِلْحَسَنِ ثُمَّ تَبَرَّجْنَ لَكُمْ فَأْتُواهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَحْصَنْتُمْ إن من عدة تعتذرونها إذا نكحتوا المؤمنات ثم قلقتموهن من قبل أنتم ما أسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتذرونها يا أيها الذين آمنوا يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قرئ ان تمسوهن فمالكم فمالكم عليهن من عده تعتدونها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 وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك يا أيها النبي أهنا أحملنا لك أزواتك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفأ الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك يا أيها النبي إن أحلال لك أزواجك اللاتي آتين أجورهن وما ملكت يمينك مما أفأ الله عليك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك يا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 يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك التي آتيت أجورهن آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجرا وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفأ الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك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 وامرأة مؤمنة اين وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها وامرأة مؤمنة اين وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن وامرأة مُؤمنة نو وهبت نفسها للنبي نراد النبي وين يستكحها للنبي نراد النبي وين وامرأة مؤمنة إوهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين من دون المؤمنين قرَّعَلنا ما فرضنا عليهم في أزواجهن وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج قرَّعَلنا ما فرضنا عليهم في أزواجهن وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَي لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَرَعَلِنَّ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أيمَانُهُمْ لِكَيْ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أيمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ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 وتؤي إليك من تشاء، ترجي من تشاء منهن، وتؤي إليك من تشاء، من تشاء، ترجي من تشاء منهن، وتؤي إليك من تشاء. وتؤي إليك من تشاء من تشاء ومن بتعيت من من عزلت فلأجناح عليك ذلك أدنى أنت قرأ عيونهن ولا يحزن ويضين بما آتيتهن كلهن كلهن ذلك أدناه أنت قرء أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن ذلك أدناه أنت قرء أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن ويرضين بما آتيتهن كلهن ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن ويرضين بما آتيتهن كلهن ذلك أدني أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن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 لا يحل لك النساء من بعد ولا أنت تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك ولا أنت تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك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 ولو اعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك من أزواج ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك لا تحل لك النساء من بعد ولا أنت بدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم إلا, إلا ما ملكت يمينك ولا أنت بدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم إلا إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا وكان الله على كل شيء رقيبا وكان الله على كل شيء رقيبا على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. إن غير ناظرين إناه. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يئذن لكم إلى طعام غير ناظرين إن لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يئذن لكم إلى طعام غير ناظرين إن إلا أن يُذل لكم إلى طعام غيرنا غيرنا إنا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غيرنا غيرنا إنا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غيرنا غيرنا إنا غيرنا غيرنا إنا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناورين إلىه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناورين إلىه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أيذن لكم إلا أيذن لكم إلى طعام غير نافر لنا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذر لكم إلى طعام غير ناظرين إنا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أيُّذن لكم إلى طعامٍ غير ناظرين إليه؟ أيُّذن لكم إلى طعامٍ غير ناظرين إليه؟ أيُّذن لكم إلى طعامٍ غير ناظرين إليه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. هلا لا تدخلوا بيوت النبي لا أيُذن لكم أيُذن لكم إلى طعام غير نووي ناهي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أيُذل لكم أيُذل لكم إلى طعام غيرنا غيرنا إنا إنا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ولا مستأنسين لحديث ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ولا مستأنسين لحديث ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا قعنتم فانتشروا ولا مستانسين الحديث ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا قعنتم فانتشروا ولا مستانسين الحديث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 إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ مِّن وَرَاءِ حِجَابٍ مِّن وَرَاءِ حِجَابٍ فَسَلُوهُنَّ مِمَّا وَرَاءَ الْحِجَابِ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَقُلُوبُهُنَّ ذلكم اظهر لقلوبكم وقلوبهم ذلكم اظهر لقلوبكم وقلوبهم ذلكم اظهر لقلوبكم وقلوبهم ذلكم اظهر لقلوبكم وقلوبهم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحو أزواجه من بعده أبدا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحو أزواجه من بعده أبدا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا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 إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء علما أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء علما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء علما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 إن عليما لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا إخوانهم ولا أبنائهم إخوانهم ولا أبنائهم خواتهم ولا نسائهم ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا أبناء إحوانهن ولا أبناء يخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا أبنائه إخوانهن ولا أبنائه خواتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت ولا ما ملكت أيمانهن ولا أبنائه إخوانهن ولا أبناء إخواتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخواتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء خواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ولا ما ملكت أيمانهن لا جناح عليهم في آبائهن ولا أبناءهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبنائه إخوانهن ولا أبنائه خواتهن ولا أبنائه إخوانهن ولا أبنائه خواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهم ولا ابا ولا ابناء اخوانهم ولا أبناء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهن لا جناح عليهم في آبائهم ولا ابناءهم ولا اخوانهم ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء ولا أبناء إخواتهن ولا ولا نساءهن ولا ما ملكت إمانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا انسائهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم ولا ما ملكت ايمانهم ولا ما ملكت ايمانهم لا جناح عليهم في ابائهم لا جناح عليهن نفي آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا ولا أبنائه إخوانهن ولا أبناء إخوانهن، ولا أبناء خواتهن، ولا ولا نسائه، ولا ما ملكت إمانهن، لا جناح عليهم في آبائهن. ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء خواتهم ولا أبناء إخوتهن، ولا أبناء أخواتهن، ولا نسائهن، ولا ما ملكت أيمنهن، والتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا، إن الله كان على كل شيء شهيدا.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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ايها الذين امنوا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 وأعدلهم عذابا مهينا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدلهم عذابا مهينا في الدنيا والآخرة وأعدلهم عذابا مهينا والآخرة وأعدلهم عذابا مهينا إن الذين يزورن الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدنهم عذابا مهينا في الدنيا والآخرة وأعدنهم عذاب مهين. لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ماكتسبوا ما فقد احتملو بهتان وإثم مبينا، فقد احتملو بهتان وإثم مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ماكتسبوا ما فقد احتملو بهتان وإثم مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن. يدنين عليهم ن من جلابي بهن قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن ن من جلابي بهن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم لا من جلابيبهن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهم من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يأذين ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَ مَفَلَا يُؤْذَنِ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَ مَفَلَا يُؤْذَنِ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَ مَفَلَا يُؤْذَنِ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَ مَفَلَا يُؤْذَنِ أن يعرفنا فلا يؤذين ذلك أدني أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجسون في المدينة لنغرينك بهم لا نغرينك بهم ثم لا يجاوونك فيها إلا قليلا ثم لا يجاوونك فيها إلا قليلا ثم لا يجاوونك فيها إلا قليلا ثم لا يجاوونك فيها إلا قليلا والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا لئن لم ينتهي المنافكون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ثم لا يجاوونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تكفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أينما سقفو أخذوا وقتلوا تقتيلا أينما سقفو أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله ترديلا يسألك الناس عن الساعة عن الساعه قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا, أبدا خالدين فيها أبدا قاليدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ولا نصيرا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول واطعنا الرسول يوم تقلبو جههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يوم تقلبو جههم في النار يقولون يا ليتنا أقعنا الله وأقعنا الرسول يوم تقلبو جههم في النار يقولون يا ليتنا أقعنا الله وأقعنا الرسول يا ليتنا أقعنا الله وأقعنا الرسول وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل فأضلون السبيل وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل وقالوا ربنا إن إنا أضعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل فأضلون السبيل إنا أضعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل وقالوا ربنا إن أضعنا سادتنا وكبراً فأضلون السبيل فأضلون السبيل ربنا آتِهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كثيرة ربنا آتِهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كثيرة ااتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا ربنا ااتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا كبيرا ااتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا كَثِيرًا آتِهِمْ آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذنوا موسى فبرأه الله مما قالوا لا تكونوا كالذين آذنوا موسى فبرأه الله مما قالوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرؤه الله مما قالوا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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى كالذين آذوا موسى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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفّر لكم ذنوبكم ويوفّر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويوفّر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويوفّر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويوفّر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 إنا عرضنا لما نت على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملناها وأشفقنا منها فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وله الحمد في الاخره وله الحمد في الاخره وكان الله غفورا رحيما الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وله الحمد في الآخرة وله الحمد في الآخرة الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وكان الله غفورا رحيما لله الحمد, الحمد, الحمد, الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخرة وله الحمد في الاخرة وله الحمد في الاخرة الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخرة